بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وَآثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثم كان عَاقِبَةَ الذين أَسَاءُوا السوء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 وَإِذْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَقُونَ قُونٌ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله.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 فاصبر إن وعد الله حقه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون